إن الذين يهضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فتبينوا, فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ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 واللهَّهُ عَ حَكم وَإ طَائِ فَتَان مِنَ المُؤمنِنينَ قتَتَلوا فَأَصْلِحُ بَينَهُمَا فَإِبَوَت إِحدَهُ مَا عَلَ الأُخرىَ فَقاتِد الَّ تَبغي حََّ تَفِيم أَ إِلَ أَمْرِل فإِن فَاءت فَأَصْلِح بَيْنَهُماَا بِالعَذِلِ وَأَقصِِطُ إِ اللهَّه يحِبُ المُقَصِطين إِ مَ المُؤْمِنونَ إخْوَةُ فَأَصْلِحوا بَيْنَ أَقَوَكُم وَاتَّقُ اللهَّه لعََّكُم تُحَمُ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٍ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا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 والله بصير بِمَا لو